تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تؤع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا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 بِئْسَ الشراب وساءت مُرْتَفَقًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنَّا لا نضيع أجر من أحسن عَمَلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا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 وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِ يِنِّي جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَّفْنَا هُمَا بِنَخْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتُكُ لَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره، فقال لصاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر من كماله وأعز فراء.